شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقين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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك الفوج العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا كَرِهُوا كَلَامًا فِيهِ لا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لله مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَفِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ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 رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَنِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لا تَْتَذِرُولًا نُؤ مِنَ لَكُمْ قَدَنَ بَّآانَ اللهَّهُ مِنْ أَخْبارَِكُمْ وَسيَيرَ اللَّهُ عمللَكُمْ وَرَسُولُُثَُّ تُ رَدُّونَ إِلَى عَالِ مِنْ غَيْب وَالشَّهَادَةِ فَيُونَِّئُكُم بِمَاكُن تُمْ تَعملَلُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مقرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 ذلك الفوز العظيم